إِذْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ لِفَتْحٍ وَإِذْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِذْ تَعُودُونَ عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ